نَحْنُ نَقُصُّ عليك أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ إذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر اني رايت احد عشر كوكبا والشمس لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته ويتم من نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخوَتِهِ آيَةُِّ السَّائِلين إِ القَاالُ لَوسف وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِينَ مِن وَنَحْنُ أُصَ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إ أَبَانَ لَ فِي ضَلَِم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 َْرسِلهُ مَا عَنَا غَدَي يَْتَع وَيَعَبَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُون قَالَ إِنلَ يَحزُنُونِيأَن تَْذهبَبُوا بهِهِ وَأَخَافُُ أَ يَأكْكُ لَهُ الذِعْبُ وَآن تُمْ عَنْهُ غَافِلُون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 بَنَانَ اسْتَبَقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ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 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أو نتخذه ولدا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 وَلَ مَعَذَ اللهَّهِ إِهُ رَبّ أَحْشَنَمَثْوي إِهُ لاَا يُفْلِحُ الظَّالِمُون وَلَقَدَهَم مَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَلَا أَ الرَّآابُ الرْهَانَ رَبّه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الباب وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّ بَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي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 قَدَ شَغَفَهَا حُبًّا إ لَنَ رَهَا فِي ضَلَالِ مُبين فَلَمَّا سَمِعََت بِمَكْرِهِ أَْرسَلَتْ إلَيْهِ وَأَعْتَدَت لََّ مُتَّكَأَ وَآتَت كَُّ وَاحِدَ وَآتَت كُلَّ وَاخِدَةٍ مِنْهُ سِكِينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لله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 وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ فَالَ رَبّس يَجَنُوا أَحَبُّ إلََّْ مِن مَا يَدَعونَنِي إلَيْهِ وَإِلَّا تَصِْف عَنِي كَيْدَهَُّ أَصْبُ إلَيهَِّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَهِلين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 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأَسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ذَلِكُم مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوم. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشكرون.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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا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 وَضِيَ الأمْرُ الذي فِيهِ تَسْتَفْتان وَقَالَ إَّذ ظَننَّ أَهُ نَاجِم مِنهُ مَذْكُرْرنِيعٍ دَرَبِّكَ فَأَن سهُ الشَّيطان. فَأَن سَهُ الشَّيطانوا ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَ بِثَ فِي السِجَنِ بِالضاسِنين وَقَالَ الْ المَلِكُ إِن إرَ سَبَعَ بَقرَراتٍ سِمَالِي يَأْكُلُهُ سَبَعٌُ عجاف. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الذي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع بلقات خضر واخر يابسات لعلني ارجع الى الناس لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 وَقَالَ الْ المَلِكُؤْتُِي بِهِ فَلَم مَا جَ أَهُ الرَّسُولُ قَالَ رْرجَاء إلََا رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالٌ نِسوَتَِّاتِي قَقْعْنَ أَْيدِييَهُ إِنَّ رَبّ بِكَيذِهَِّ عَلِيم قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ حص الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وَمَا أُبَرِّئُ نَفْس إِن نَفْسَ لَ أَمَّ رَةُ بِالسُِ إِلَّا مَا رَحمَ رَبّ إَِّ رَبّ غَفُور الرَّحيِيم وَقَالَ الْ المَلِكُؤتُِي بِهِ أَسْتَخْلِصْخُلِ نَفْسِي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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا مَجَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 قَالَ هَلْ آمنكم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا ردت إلينا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ إِخْوَانَنَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيرًا ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ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 يغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم ما دخلوا ما كان يغني عنهم من الله من شيء.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 إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ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 تُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجزي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِم قَبْلَ وِعَائِه إِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيِّ اخِيهِ كَذَلِكَ كِدَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ مَنَّشَاء من وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَال إِنَّكُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَن فُسُكُمْ امْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ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 100%. بِبِضَاعَةٍ 1. and Allah sisthu mar左rowee, 20. the one sa organizational in the Sabbath- Brotherar may have daily wordи. undhe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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد مِنَ من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.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 امْرَؤُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ